Står. Står. Står. Okay, <coughs> Allah er akbar. لا akbar.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 ونفسه وما سواها فألهمها فجورها وتقواها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 Ya Allahu Allah. liman hamidam. Allah, Allahu Allah. Allah. Allah. Allah. Allah.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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَّتُونَ. Allahu. Så Allah til more الله أكبر. أكبر. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 Allah, allahu Allah. Allah, "Liman hamid, Allahu akbar Allah. Allah. Allah. الله أكبر, هو أكبر.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 أيها الأحبة في الله حديثنا معكم عن الخوف الخوف من الله عز وجل فينبغي للمسلم والمسلمة أن يخاف من الله عز وجل أن يخاف أن يعمل ويصلي ولا يقبل منه ينبغي للمسلم أن يتأدب مع الله عز وجل في أقواله وأفعاله ولا, ولا يكون, يكون مفرطا وها نحن معكم اليوم. اليوم في ذكر في ذك خوف, خوف الملائكة, الملائكة عليهم السلام. السلام الملائكة تخاف، نعم يخافون, يخافون. هناك ولكن هناك الكثير, الكثير من المسلمين لا يخافون, يخافون, يخافون من الله عز وجل, الله عز وجل. ضيعوا حدود الله فارطوا في جنب الله تبارك وتعالى تقصير في الصلوات أكل للربا والمحرمات. والمحرمات جلوس, جلوس أمام الشاشات, الشاشات. شاشات. شاشات. شاشات. إذا, إذا أتينا, أتينا على رجل, على رجل أو رجل امرأة. امرأة وهي, وهي جالسة, جالسة أو هو جالس, جالس أمام, التلفاز أمام التلفاز يشاهد فيلما, فيلماً أو, مسلسلاً. أو مسلسلا نقول بأن هذا يخاف الله عز وجل ماذا نقول أيها الأحبة هذا, هذا الذي يجلس, يجلس ويستمع إلى كلام, كلام الشيطان. الشيطان نقول بأن هذا الرجل يخاف من الله عز وجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الملائكة عليهم السلام تخاف يخافون من الله عز وجل قال الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من الخوف من مخافة الله عز وجل زي واحد عنده رهب وهو بيأذن تلاقي رجلي بتهتزف اول مرة بعد كده بيثبت لا يخاف يعني امام مثلا يجي يصلي بالناس اول مرة يصلي الزنك وتلاقيه يصلي رجلي بتخبط في بعضه خايف الموقف رهيب فما بالك, بالك بالوقوف امام الله عز وجل الموقف رهيب يا اخواني رهيب جدا فانبغي لنا ان نخاف الله عز وجل في الكلمة التي الانسان يتكلم به آه آه وبلغنا, وبلغنا أن حملة العرش, العرش الذين يحملون عرش الله عز وجل من تسيل عينه مثل الأنهار عينه يبكي زي النهر فإذا رفع رأسه قال سبحانك ما تخشى حق خشيتك فيقول الله عز وجل لكن الذين يحلفون باسم كاذبين لا يعلمون ذلك أنت عملت يا ابن النهر، دعوني أقول لك مارد مارد مارد مارد رحت المشوار الفلاني، أقول لك والله رحت، هو كذب، يكذب. يكذب. شوف الله عز وجل لماذا يقول؟, يقول؟ الملاك تخاف. تخاف، وتقول يا الله ما عبدناك حق عبادتك يا الله، وما خشيناك خش حق خشيتك. فيقول الله عز وجل للملائكة، لكن الذين يحلفون باسم كاذبين لا يعلمون ذلك. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة, ليلة أسري, أسري بي رأيت, رأيت جبريل, جبريل. كالشن البالي دي دي دي. من, خشة من خشة الله عز وجل جبريل. جبريل يخشى جبريل. الله عز وجل وبلغنا أن جبريل, أن جبريل عليه السلام سلام. جاء إلى النبي صلى, صلى الله عليه وسلم سلام. وهو يبكي, يبكي فقال له ما يبكيك يا جبريل, جبريل. قال ما جفت, ما جفت لي عين شوف ماذا يقول, ماذا يقول جبريل ما جفت لي عين منذ خلق الله جهنم مخافة أن أعصي مخافة إيه أن أعصي فيلقيني فيها وهذا يعني من الملائكة المقربين ماذا يقول للحبيب صل الله عليه وسلم يقول ما جفت لي عين يعني بكاء مستمر منذ أن خلق الله عن النار عز وجل مخافة أن يلقيه الله عز وجل في النار وعن يزيد الرقاشي قال إن لله تعالى ملائكة حول العرش انظر إلى خوف الملائكة يا عبد الله ويا أمط الله انظر إلى خوف الملائكة كيف يخافون من الله عز وجل إن لله ملائكة حول العرش حول عرش الرحمن تجري أعينهم مثل الأنهار إلى يوم القيامة فيقول الله عز وجل يا ملائكة ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ أنتم في الحضرة الإلهية. ما الذي يخيفكم وأنتم عندي؟ فيقولون يا رب لو أن أهل الأرض اطلعوا من عزتك وعظمتك على ما اطلعنا عليه ما أساءوا طعاما ولا شرابا. الله ما كانوا كل ولا شراب. ما كانوا كلوا ولا شربوا ولا أهل الأرض أهل لو اطلعوا على عزة, على عزة الله, الله, عز الله عز وجل وكبرياء الله عز وجل ما أكلوا, ما أكلوا, أكلوا طعاما ولا شرابا ولن بسطوا على فرشهم ما, ما يعرفش نام, نام. ولا خرجوا إلى الصحاري يخورون يخورون كما تخور البقر وقال محمد بن المنكدر رحمه الله لما خلقت النار صارت أفئدة الملائكة من أماكنها، فلما خلق آدم عادت. لما في خلق تاني ما، لما خلق النار وما كانش في آدم مصلح عليه السلام، فالملاك قلوبها طارت من مكان. فلما خلق آدم وذريته عادت الأفئدة إلى أماكنها. وروي أنه لما ظهر إبليس ما ظهر طفق جبريل وميكائيل يبكيان فأوحى الله تعالى إليهما ما هذا البكاء قال يا ربي ما نأمن من مكرك فقال تعالى هكذا فكونا يعني ما قال ما تخافوش؟ ما تخفوش خليكوا خايفين على طول ولذلك الإنسان يعني الإمام أحمد لما سأله عبد الله ابن عبد الله قال له يا أبتي متى الراحة والدنيا در نصب الذي يقوم إلى صلاة الفجر يتعب والذي ينام عن صلاة الفجر هو اللي تعبان في الحقيقة مش اللي صلى اللي تعبان اللي تعبان في الحقيقة يا إخواني هو اللي نام عن صلاة الفجر هذا الذي يخسر الدنيا والأخيرة أصبح خبيث النفس الذي لا يصل الفجر أصبح خبيث النفس كسلام غير أنه فوت على نفسه الأجر العظيم أمان الله عز وجل وأنه سيسأل وسيقف بين ذن الله عز وجل ويسأل عن كل كبيرة وصغيرة في كتاب لا يضل ربي ولا ينصر فالإمام أحمد عبد الله ابن يقول له يا, أبتي يا, أو يا أبي متى الراحة متى نستريح من هذه الدنيا فقال الراحة تحت شجر الطوبة في الجن الشرحة فين تحت شجر دي طوبة شجر الطبضية بيقول لك ما في بيت من بيوت الجنة إلا ويدخلها فرع من هذه الشجر مسيرتها يعني يقطعها الراكب المضمر السريع في مائة سنة وما يقطع مائة سنة يجري عشان يجيب أخيرا أخير ما يجبها منها ثياب أهل الجنة من هذه الشجر فالإمام أحمد قال له يا بني الراحة تحت شجر الطوبة في الجنة إذا وصلنا إلى شجر الطوبة فهذه هي الراحة أما الدنيا ما فاش راح تتعب وتصلي وتتصدق وتجري والراحة هنا والله أعلم أن يقبل الله عملنا فيجب علينا أن يعني العمل أن يكون خالصا ومتبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم طيب نا انتهينا من ذكر خوف الملائك نخش بقى على ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام الأنبياء والمرسلين قال وهب بكى آدم عليه السلام على الجنة ثلاثمائة عام لما خرج من الجنة فضل يبكي ثلثمائة سنة وما رفع رأسه إلى السماء بعدما أصاب الخطيئ خشية الله عز وجل وخوفه من الله عز وجل ربنا قال له لما خلقوا اسكنوا هذه الجنة فكل منها حيث شئتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظلمين أو إبليس وراء جالوا إبليس فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فضلي وسويسلو يعني ويقول له ملك لا يبلى وخل كل من هذه فأكل منها فبدت لهما سوآتهما سواتهم الملابس وقعت على الأرض ظهرت العورة فطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة فربنا سبحانه وتعالى في الآخر نزل قلنا نهبط منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عام تب ليه لماذا يحشر أعمى؟ قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنس نادى عليك المنادي خمس صلوات في اليوم والليلة ولم تجب كذلك جلست في مجالس الغيبة والنميمة ولم تنتهي لم تخف من الله عز وجل وما أكثر هذه المجالس بل هناك من المسلمين الذي يأتي إلى المسجد ويجلس إلى صديقه ويتحدث معه ويغتاب أخوه المسلم وكذلك النساء تأتي إلى المسجد لتصلي فتذكر فلانا وفلانا وتتكلم بكلام لا يرضي الله عز وجل ويأتي إلى المسجد ويرفع صوته على أخيه الذي يصلي بجواره والنبي نهى عن ذلك هذا المكان ما المسجد المكان العباد بيت الله عز وجل يجب عليك أن تذكر الله في هذا المكان. إنما يعني جوالة المساجد لذكر الله. إنما جوالة المساجد ليه؟ لذكر الله عز وجل. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. طيب. لما عاتب الله تعالى نوح عليه السلام في ابنه فقال إني أعزك أن تكون من الجاهلين. عتبه الله عز وجل الله قال عز وجل. إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق يا رب ذا من أهلي وقال له أصلا في الأول اركب معنا ولا تكن مع الكافري فقال الولد العاصي سأوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحيل بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أخلعي وغيظ الماء وقضى الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ثم بعد ذلك نادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين قال إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ثم قال له ربنا تبارك وتعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين ماذا فعل عليه السلام بكى نوح عليه السلام ثلاثمائة عام وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يسمع لصدر إبراهيم عليه السلام إذا قام إلى الصلاة أزيز من, من, من, من خوف الله عز وجل وقال مجاهد لما أصاب داود عليه السلام الخطيئة خر لله ساجداً أربعين يوماً حتى نبت من دموع عينه من البقل ما غط رأسه أصاب الخطيئة فبكى خر ساجداً لله أربعين يوماً حتى خرج من ذلك البكاء البقل حتى غط رأس داود عليه السلام ثم نادى يا ربي قرح الجبين وجمدت العين وداود لم يرجع إليه في خطيئته شيء فنودي أجائع أنت فتطعم أم مريض فتشفى أم مظلوم فتنصر فنحب نحيبا هاج كل شيء النبث فعند ذلك عفى الله عنه وقيل كان داود عليه السلام يعوده الناس يظنون أنه مريض وما به إلا شدة الفرق من الله عز وجل وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت يقطر جلده دما جلد طلع دم يا إخوان وبكى يحيى بن يحيى بن زكريا عليه السلام عليهم السلام حتى بدت أدراصه فاتخذت أمه قطعتين من لبود فألسقتهما بخدّين أما ذكر خوف الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط مستجمعا ضاحكا. إنما كان, إنما كان يبتسم يتسم. النبي يا النبي أخواني, إخواني الذي يقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك وله صوت في الضحك فهذا كلام غير صحيح كان ضحكه صلى الله عليه وسلم تبسما يبتسم حتى تظهر نواجده صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه فقلت يا رسول الله الناس, الناس إذا رأوا الغيم فرحوا. فرحوا إحنا إذا شفنا الغيام الآن ما شاء الله الأمطار هتيجي ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرح عرف ذلك في وجه الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالريح وقد رأى العذاب فقالوا هذا عارض منطرنا فقال لهم ربنا تبارك وتعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب عظيم والحديث في الصحيحي وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء فينبغي علينا أيها الأحبة في الله أن نكون على حذر وأن نخاف من الله عز وجل كيف نخاف من الله عز وجل بفعل الطاعات وترك المنكرات البكاء من خشية الله عز وجل قراءة القرآن بتدبر وتفكر قراءة القرآن بتدبر وتفكر قراءة الأحاديث النبوية التي جاءت في الصحيحين فصحيح البخاري ومسلم قراءة بعض الكتب مثل كتاب رياض الصالحين الأربعين نووية إخراج الزكاة زكاة المال وزكاة الذهب للنساء مراقبة الله عز وجل في القول والفعل والعمل فبهذه الأمور يجب أن نخاف مراقبة الله عز وجل وأنت ماشي في الطريق راقب الله عز وجل الله ينظر إليك الله يراك الله مطلع عليك معك كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون أما علمت يا عبد الله وأما علمت يا أمة الله أن كل كلمة نتكلم بها تسجل على اليمين رقيب وعلى الشمال عتيد كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ثم قال ربنا تبارك وتعالى واصفا لحال المؤمنين وحال الكافرين فقال إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم الأبرار الذين يخافون الله عز وجل الذين قاموا على شرع الله عز وجل بأكمل وجه أما الفجار والعياذ بالله الذين كانوا لا يبالون بشرع الله ولا يحافظون على الصلوات ولا غيرها كانوا يلعبون في هذه في في هذه الدنيا. فنبغى علينا أن نخاف من الله عز وجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا. واجعلنا من المقبولين اللهم تُب علينا لنتوب اللهم تُب علينا لنتوب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرين ويا نجاة التائبين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد